Ağzul Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alif Lam Mim. Allahû La İlla Hâ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 İnne k ant al wahab, rabbana İnne k jam'ul nasi, yomilla rıb fiih. İnna Allah la al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 زيل للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقتطرة والقناطير المقتطرة من الذهب والفضة والخيل المثومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا.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 وَيَقُوتِنُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُنَّ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولا فريق منهم ثم يتولا فريق منهم وهم معرضون.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 ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل لَّهُمْ مَمَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ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 إذ قالت امرأة عمران رَبِّ إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم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 وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا مُصَدِّقًا بكلمة من الله وسيدا وَحَصُورًا ونبيا من الصالحين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 ذلك من أنباء الغيب نوح إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقل مهما أيهم يكفل مبيما وما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ يختصمون.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 قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كون فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أَنِّي قد جئتكم بآية من ربكم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 إذ قال الله يا عيسى إني متوّفيك ورافعك إليّ ومتّهّرك من الذين كفروا ومتّهّرك من الذين كفروا وجعل الذين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون ها انتم ها اولائي ها فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّقَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وقال قايفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكثر وكثر آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى أحد مثل ما اوتيتم أي يُتَأَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ تُمْ أَوْ يُحَاجُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب مِنْ من اللَّهِ الله ويقولونه من عند الله وما هو من عند الله ويقولون, ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 لا يأمروكم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا نبيا لما أتيتكم من كتابه وحكمة لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن به ولا قَالَ قال أقرتم وأخذتم على ذلك اصري. قالوا أقربنا. قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.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 Qul amanna billahi, wama anzil علينا, wama anzil alla Ibrahim, wa Ismail, wa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 والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُلَاءَكَ هُمُ الضالون إن الذين كفروا وما تُوَهُّمُ كفّروا فليُقبل من أحدهم فليُقبل من أحدهم من الأرض ذهبوا ولو افترد به أولئك لهم عذاب أليم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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُلَايَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ اللَّتِئِبِ رَاهِمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَضْعَلِ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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْتُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَأَمَّ الَّذِينَ بِيَضَّتْ فُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فِيهَا خَالِدُونَ تَلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَنْ اللَّهُ يُرِيدُهُ الْمَلِلَ الْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ يُرْجِعُ الْأُمُورَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ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 وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يكفرون بآيات الله ويقتنون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيَاتِ الله يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروه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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت, أصابت حَرْثَ حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت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 هَأَنتُمُ ها الَّذِينَ يُحِبُّونَهُ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأنامل مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا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 إذ تقول للمؤمنين ألي يكفِّيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُزَلِّينَ بلا إن تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِم هذا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 وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينقون في السرّ والضرّ والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا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 وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ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 وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأيِّ مِنَ النَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبْبِيُن كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا ضَعَفُوا وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ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 سنُلقِي في قلوبِ الَّذينَ كفَرُوا الرُّعبَ بِمَا أشْرَكُوا بِمَا أشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطانَهُ وَمَأْوَاهُنَّ نَارٌ وَبِأَسَمَتْ وَالظَّالِمِينَ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصنوه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.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 قَُّا أَزَل عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِ الغَمّ أَمَنَةً نُعَاسَ نُعَاسَ يَغْ مِنْكُمْ وَقَائِفَةُ قَدْ أَهََّتْهُمْ أَنفُسُهُم يَغُُّون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 إن ينصركم الله فلا غالب لَكُمْ وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل وَمَن يَعُلُّ الْيَأْتِ بِمَا غُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يثلو عليهم آياته ويزكّيهم ويزكرهم ويعلمهم الكتاب والعكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا؟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 بل الأحياء عند ربهم يجزون بِمَا بما أتاهم الله فريحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون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 والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 ولا يحسبن الذين كفروا انما نوم ليلهم خير لانفسهم انما نوم لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين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 سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون قبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ولنقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد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 فَلِمَ قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَد كُذِبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ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 لا تبلعون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذن كثيرة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 نها إلى آياتي لأول الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك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 رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا على رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ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 وقاتلو وقتلوا لا أكفّر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهاز ثوابا ثوابا من عند الله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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون